بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الاقتراح وطلب لشرح الانفيه وانا احيله الى الاخوه في مركز الدعوه وقد احلت امثاله كثيرا الى الاخوه في مركز الدعوه وهم حمالون بمثل هذه الامور وأقوله لكل من طلب مني شرح للانفيه في دوره هذه الدوره إذا طلب مني الاخوه في مكتب الدعوة فإني لا أرد للمكينبية طلبا وانا لا نقول ما عندي معنى فمشيكون موعدا مناسبا ما عندي معنى كي هذا يعود لهم هذا الأخ يقول على غرار ألغاز الألفية هو نظم بيتا في نغذنا ألغاز الألفية معه واجيب عنه يقول بيتا حوت ألفية الجياني ليس بناظمه ولا بالجالي ما هذا البيت عد يجيب فيقول قد قال قبل ذكره وانشد وليس عيبا أن أقول أورده فقال في المفعول له لا أقعد في آخر الذات وذلك المقصود فهذا محتفظ به لكي ندخله بعد ذلك في فتوحات الأفية القادمة ونعود الى ابواب الالفيه ووصلنا الى الباب التاسع والستين من ابواب الهيه النمالج وهو باب الاماله فعقده رحمه الله تعالى في خمسة عشر بيتا ذكر فيها خمس مسائل المساله الاولى اماله الالف أخذ. المسألة الثانية ما يمنع الألف من الإمالة المسألة الثالثة الإمالة للمناسبة المسألة الرابعة إمالة الاسم المذني المسألة الخامسة إمالة الفتحة وهذا الموضوع موضوع الإمالة وهو اماله الالف الى الياء وتسمى الاماله الكبرى واماله الفتحه إلى الكسره وتسمى الاماله الصغرى من اللغات التي كانت عند بعض العرب والاماله نغمة لذيذة وكل القراء السبعة امازون الا ابن كثير وان تفاوتوا في الكثره وابن كثير لم يمل لان الاماله ليست في لغه المكيين وحفص لم يمل الا كلمه واحده وهي كلمه مجريها وموضوع الاماله يهتم به القراء اكثر لان القراء كما قلنا كلهم امالوا اي السبعه الا امين كثير ولاماله كما قلنا نوعا اماله الالف الى الياء وهي الاماله الكبرى كمجريها فلا نرتقها بالالف الخالصه مجراها ولا بالياء الخالصة مجريها وانما بين ذلك مجريها وإذا انتهينا سنستمع لان بعض الاخوه المتقنين للقراءه يقراون لنا بالامانه يغشى يغشى تجلى تجلى اعطى اعط يعني ما تقول اعطى يالف الخالصه ولا اعطي يريد الخالصه وانما تميل امانه بينهما أفى ملهى ملهى حبلى حب وتقول في جهاد جهاد وتقول في خاف خاف وهكذا ونلاحظ الثاني هناه الفتحه الى الياء وهي اليمه الصغرى تكون في المواضع وأقول ذلك يا أذكر المالك ففي القيامة فتح الميم تميلها إلى تسرح، فتقول القيامه لا القيامه بفتح خالصة، ولا القيامه بحسن خالصة، ولكن بينهما القيامه رحه وصيفه وهكذا والعامه في اغلب العالم العربي الان عندهم اماله فعندنا مثلا كلمه زيت ينطق بها العامه فيقولون زيت لا بفتحه زيت ولا بكسل خالصه زيت وإنما بحركه بينهما فاتحهما هذا لِمَلَأ ليت بيت بيت ولِمَلَأ كثيرة في يعني اللغة المناسبة لجزيرة في نص الخاص بالصعيد في الشام في المغرب كثيرة جدا فلِمَلَأ موجودة قديماً وحديثاً وهي فصيحة طيب من دون بعض الاخوه في اخر متخصص في القراءات او يعرف القراءات نريد ان نقرا بعض المواضع بالاماله سواء الكبرى او الصغرى لنستمع الى الاماله لعلي انا ما ادخلت لفظ الاماله افع صوتك انها الضحى الضحى فيها اكثر المالات نعم لاحظة شو لو تأتي او تأخذ الصوت يصل ما يصل تأتي هنا مكان الامام لكي يصل لابد ان نسمع نسمع النطق الصحيح للعمالة نزله في واضح وقرأ نعم. what well, وقلنا أن القراء كلهم امانوا وان في الاماله كثره وقله الا من كثير لكن المراد فقط الاستماع الى لفظ الاماله ولان ندخل في ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى فبدأ ابن, فبدأ ابن مالك ببيان الكلمات التي تمال الهاتها يعني بدا بالكلام على اماله الألف فكل ألف ثمان لا تبين الألفات التي ثمان فقال <تصفيق> الألف المبدل من ياف طرف أمك كذا الواقع منه يا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما يليه هذانه مالها عدم وهكذا بدل عين الفعل ام يا اله فلتك ماض خفدا بدل عين كذاك تالياء والفصل اغتفر بحرص نوم هاك جيبها ها أذر كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل هاك فصل يعد فجرها ما كمن يمنه لم يصد قوله في البيت الأول كذا الواقع كذا في أغلب النسخ وجاء في بعضها بالنصر كذا الواقع فكذا الواقع خبر مقدم ومبتدا مؤخر وكذا الواقع أي وكذا أمر الواقع وقوله في البيت الأول دون مزيد او شذوذ باو في اكثر النسخ وجاء في لفظها بالواو دون شذوذ دون مزيد وشذوذ وقوله في البيت الثالث والفصل لغوتف بالبناء للمجهول فالفصل مرفوع الوفد وجاء في بعض النسخ والفصل لغ في البناء للمعلوم الفصل مفعول به مقدم وقوله في المثال كجيبها أدد أي تميل ذلك من الالف فتقول كجيبها أدد فإن قلت وكيف نقرأ هذا المثال في الألفية ونحن نقرأ من فيها الآن حتى نقرأها بالإيمالة حتى نقرأها بغير الإيمالة هذا الأمثل الذي يذكرها للإيمالة في أثناء هذا الباب فالجواب ان الظاهر بل المتعين أن لا تقرأ بالإيمالة لأمرين الأول إنه لو قرئت بالاماله لكان الذي ينبغي ان نقال بها كلها بالاماله كل ما يجب, يجب, يجب, يجب, يجب تجوز في هذه الابيات تميل ايضا ليس فقط الابد الا الثاني الذي يجعلنا نقول متعيثا لا نميل هو ما سياتي في البيت الثاني عشر إذ يقول فيه ولا تمل ما لم ينل تمكن دون سماع غير ها وغير نا يعني ها ونا تمل فلو أملناها هنا أملنا نا نا لخالفة الشطر الأول يعني اختلف الروي هنا بين تمكن وغير نيع وهذه لا يصح مثلها في النظر وثالثا أن هذا هو الذي أخذناه وسمعناه ممن رووا الأنفية وكذلك في قوله في البيت الخامس قوله فذرها ما كما يمله لم يصد كذلك مثال على الامانه فتقول في در هماك در هماك فتميل الألف ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الألفات التي تميل يذكر الأشياء التي تمنع الألف من الاماله موانع اماله الألف فقال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 وكف مستعلن ورا ينكف بكسر رأك غارما لا اجف ولا تغل لسبب لم يتقل والكف قد يوجبه ما ينفصل وقوله حرف الاستعلاء حرف الاستعلاء هي المجموعه في خصة ضغط وقض أو قض خصة ضغط وقوله منكسر نوم فيه تخفيق للهمزة في الحسي والنقل وقوله في البيت الثامن إن يسكن إثر أي إن يسكن إثر ثم خففت الهمزه في والنقل قوله كالمطواع مثل مثال وقوله مر فعل امر من قولهم ماره يميره ميرا إذا اذا اتاه للطعام الا الطعام فيقول مر المطواع يعني هات له ما يرى طعاما المطواع هذا مثال على ما يمال فتميل الألف فتقول المدوعة وقوله في البيت التاسع وكف مستعل وراء ينكف يسميه بعضهم كف الكف يعني كفها ينكف هي تكف الراء ثم يأتي شيء يكفها عن الكف فيسمونه كف الكف وقوله غارما مثال لما يمال فتقول غا غارما وقوله في البيت الكاطع أيضا في الموضعين راء وكف مستعل وراء بكسر راء على قاعده الالفيه انها تكتب بلا تنوين مع انها مخففه من قولك راء فتكتب بالالف وهذا الذي في جميع المسح وفي الشروح في ظهر الشروح الا شرح الشاطبي الذي ذكر أنه يجب أن يكون بالتلوين، لأن أصله راء، ثم حذفنا الهمزة، فانحذف معها فانحذفت معها، معها حركة العراق، والتلوين يبقى، فينتقل إلى آخر حركة في الكلمة وهي حركة الراء، راء ثم نأتي بالتلوين قل. وكف مستعل ورن ينكف بكسر رن وما قاله اجتهاد وقياس وقد بينا الذي في النسخ وهو له وجه وقد تكلمنا على المساله بأوسع من ذلك في موضع سابق في البيت الحادي والأربعين لباب المعرب المبني في قوله وما بتاء وألف وألف ولم يقل وما بتن وقوله في البيت العاشر ولا تمل لسبب هذا الذي في جميع النسخ إلا نسخة واحدة وشرح ابن طالون وشرح ابن طولون ففيهما ولا تمل بسبب لم يتقل ثم يقول ابن مالك رحمه الله تعالى إن الإمالة قد تجوزها المناسبة الإمالة للمناسبة هذا عنوان البيت الإمالة للمناسبة هناك ألفات ليس لإمالة يهتبع من الأسباب التي زفرت من قبل ليس الألفات التي تمل. لكن قد تمال بسبب المناسبة يعني الكلمة التي قبلها مثلا الحرف الذي قبله اميل فيمال معه أو مثلا ثقى في آخر الآية الآية السابقة أيضا في آخر الآية كلمة ممالة فممالة الثاني لمناسبة الأولى ثم الاماله للمناسبة فقال وقد أمان وقد تماد لثناس بن دلا سواه كعمادا وتلا وقوله في عمادا بالالف بلا تنوين لست عمادا لان المراد الحقف عليه عندما تقف على عمادا فهنا كتمين الالفين الالف الاولى في عماد لها سبب وهو قبلها شفش قبلها لازم ليس عن الذئب قبلها مباشره قبلها وهو العين في عماد كجهاد وليس بينها وبين الكسر حرف استعلاء يمنعها ليس بينهما فاصل يمنع فلهذا الالف ثمان تقول عماد أو عميد ثم الألف النبضة من التنوين عمادا لك أن تميلها مع أنها ليس لها سبب لإمانه فتميل الألف الثانية لأن الأولى ممالة فتقول عميد وخلاف ذلك سلا يريد التي في قوله عز وجل والقمر إذا تلاها هذه تلا تلا من تلا يسلو كل من تلا يسلم عن تلا والألف ما سماه إذا كان سوها الوضع وإنما سماه كما قال الألف المبدل من ياء يعني إذا كان اصلها ياء أو كان قد ياء يعني لا على وقبلها كسر يعني لا علاقه بالياء لكن اذا كانت الرومات ما سماه هذه مات من فليس لها حق الإمالة لأنها منقلب عنواب ومع ذلك اميل بمناسبة رؤوس الآل وفي رؤوس الآل ما يمن كقوله تعالى إذا جلاها بجلا فمضارعه يجلي عادت إلى الياء فلك أن تميل جلاها جليها فلذا تميل سواقي رؤوس الآي للمناسبه عندها ما اهمها القراء اما في اللغه فلك ان تميل ولك تميل ثم بعد ذلك يتكلم على اماله الاسم المبني يقول ولا تمد ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا الاماله من التصريف تصرف والتصريف لا يدخل على الحرف والمبني كما قلنا قبل قليل حرف ونشبهه من الصف بري ومع ذلك جاء في السماع إيمالتها وإيمالتنا فنص على ذلك في هذا البيت إن المبني لا يمال إلا ما سمع منه وكل ما سبق كان عن إيمالة الألف ثم يختم ببيتين عن إيمالة الفتحة الى في الكسرة فيقول والفتح قبلك سراء في طرف أملت للأيسر من تقفى الكلف كذا الذي يليه هاتنيه فيه وقفن إذا ما كان غير ألف قوله للأيسر يعني للأمر الأيسر يعني الأسهل قل من للأمر الأيسر الأسهل وقوله في البيت الأخير جليل في بعض المسخ تليه وفي هذين البيتين يبين المواضع التي يجوز فيها اماله الفتحة إلى الكسبة هذا ما يتعلق بباب الاماله هناك من سؤال يا إخوان فيما سبق تفضل <تصفيق> البيت <ده ده تصفيق> نعم لم يقع في نسخي الا يلي في البيت الاول البيت الأول دون مزيد أو فضون ولما يليه هالثانيه لم يقع عندي إلا يليه معا ها مزلق معا قلنا لك هذا التجميز النحو النغوي لك في أسماء السلمات أن تؤنف وأنزلك لكن في تحقيقي أنا ألتزم بما في المسخ العاليه والعالفية نعم الذي عندي بالياء يليه هنا وفي الاخير يليه وتليه نعم <تصفيق> اذا ننتقل الى الباب المتم السبعين وسمه باب التخريف وعقده في 23 وعشرين بيتا ويرى بعضهم ان التصريف يبدا من هذا الباب وان كل ما سبق يدخل في النحو وقلنا وشرنا من قبل لأن بعض بعضهم يتوسع في التصريف وان بعضهم يضيق التصريف فالاماله عند كثير من النحويين كتيب ويب جعلها في النحو الوقف لا شك أنه تبع النحو أنها الوقف من النحو وليس من الصرف لكن جمع التكسير التصغير هذا اختلفوا فيه بعضهم وضعوه في النحو وبعضهم وضعوه في الصرف أما هذا الذي التصغير وما سيذكره في فيه هذا تصغير في عباره عبارة عن أذنية أسماء وابنيه الأفعال مجرد من الأسماء ما أبنيتها وأوزانها هو المزيد من الأسماء الفلف الأفعال مجرد منها كيف نزل الحروف الأصلية كيف نزل الحروف الزائدة كيف نعرف أن هذا الحرف أصلي أو مزيد هذا تصريف له كثير وذكر رحمه الله في هذه الأجياد خمس مسائل المسألة الأولى ما يدخله التخليص وما لا يدخله. المسألة الثانية أقل الحروف في الأصلية وأكثرها. المسألة الثالثة أوزان المجرد من الاسماء والأحال. المسألة الرابعة الحروف الأصلية وكيفية وزنها. وجن والمسألة الخامسة. الحروف الزائدة وضوابط زيادتها فيلدأ بالكلام على ما يدخله التصريف وما لا يدخله فيقول حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري فالحروف والاسماء المبنية لا يدخلها التصريف ويدخل التصريص ما سواهما من الاسماء المعربة والافعال وقوله بري الذي يظهر أنه مخصف من بريء فخوف هذا الأمزة وقد يكون مخصف من بريء نعم ثم تكلم على أقل الحروف الأصلية فأقل ما تكون عليه الكلمه من كلمات التي يدخلها التصريف يعني الأسماء المعربة والأفعال أقل ما تكون عليه ثلاثة أحرف فقال وليس ادنى من ثلاثين يرى قابل تصريف سوى ما غيرى والذي لا يقبل التصريف كالحروف والأسماء المبنية هذه قد على حرف وحرفين وثلاثه لكن الذي يقبل التصريف من الاسماء المعرضه والافعال اقل ما يكون عليه ثلاثه فإن قلت يد وغد واخ هذا على حرفين نقول لها ثلاثة لكن حدث حرف منها وهذا قوله سوى ما وجراء يعني ما خذف منه شيء من الحروف الاقليه ثم بعد ذلك يتكلم على منتهى أليسهم أليسهم قد تزيد فيه حروفا زائده تزيد في خمسين حرف كم تزيد فيه اقل شيء كل ثلاثه واذا زدت فيه قد تزيد فيه حرفا ويكون رباعيا تزيد فيه حرفين يكون خماسيا تزيد فيه ثلاثه ما شيء كم منتهى لسم بالزيادة يقول ومنتهست من خمس من تجرد وإن يزد فيه ثماثا سبعا عدا فالسم عرفنا أن أقل ما يكون عليه ثلاثة فإذا كان مجرد كل حروفه أصلية فأكثر ما يصل إليه خمسة فإذا جدنا في حروف مزيدة ما ما يكون عليهم سبعة حروف، لا تزيد اسم على ثمانية حروف أو عشرة حروف، إلا أن الكلمات اتصل بعضها ببعض، إن كان اسم واحد لا يزيد عن سبعة حروف، ولا ينقص عن ثلاث حروف. ثم بعد ذلك ذكر اوزان الثلاثي الاسم الثلاثي المجرد الاسم. الثلاثي المجرد ما أوزانه له عشرة أوزان سيذكرها فيقول وغير آخر الثلاث تحوض وكسر وزد تسكين ثاليه تعم وفعول أهمل والعبس يقيل لقصدهم تحقيق فعل لفعيل يقول غير اخر الثلاثي الثلاثي من التحرق غير اخر الثلاثي الاخير اتركه ولا على به ماذا يبقى الاول والثاني يقول غير اخر الثلاثي افتح وضم وكسر اذن لك في الاول الفتح والضم والكسر ولكن في الثاني الفتح والضم والكسر وزف تسكين ثاني أيضا مع الفتح والضمن والكسر لك في الثاني التسكين إذا كان في الحرف الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة أربعة ضرب ثلاثة اثنى عشر وجها اثنى عشر واثنى أن أخرجها ستخرج لك فعل فعل فعل فاعل هذا الفتح الأول والأمثلة عليه واضحه فعل مثل بحر فعل مثل جبل فعل مثل حزن فعل مثل عضو سخرج اثنين عشر واثنان الاسم لم يأتي إلا, عز إلا على عشرة فقط اثنان منهما لم يستعملا مهملان وهما قال وفي علون اهما هذا واحد فقط لم يأتي في الأسماء هذا خاص بالأفعال فسقط وزنان فضاقي للاسم الثلاثي المجرد عشر أوزان ثم ذكر أوزان الفعل الثلاثي المجرد الفعل الثلاثي المجرد يأتي على كم وزن قال وافتح وضم واكثر ثانية منه فعل ثلاثي وزدح وضم وافتح وضم واكسر الثاني الفعل الثلاثي ثلاث تحرف الثالث ملا علاقه به الثالث دائما الأخير هذا البناء طيب يقول الثاني افتحه وضمه واكسره والاول سكت عنه لانه ليس فيه الفتح اذن لك ان تقول فعل وفعل شرفا فعل كرما وزن نحو ضمن فعل مثل أخذ وضرب هذا وزن ثلاثي الفعل الثلاثي ليس له إلا فعل وفعل وفعل وفعل إذن فليس الثلاثة مجرد عشرة والفعل الثلاثة مجرد ربعة. ثم يتكلم على منتهى الفعل الفعل منتهى سواء كان مجردا او كان مزيدا وقال <تصفيق> ومنتهاه اربع ان جرداء وان مزد فيه فما ستا عداء الفعل اقل ما يكون عليه عرفنا انه ثلاثه أكثر ما يصل الى اسم كان مجردا اربعه وان كان مزيدا سته اي انه ينقص عن الاسم بدرجة ينقص عن الاسم الاسم المجرد يصل الى خمسه والفعل المجرد اربعه والاسم المزيد سبعه والفعل المزيد سته ثم يذكر أوزان الاسم الرباعي المجرد فيقول الاسم المجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل, وفعلل, وفعلل, وفعلل, وفعلل وما فعل فعلل كم ذكر من وزن ستة أوزان خمسة هذا أوزان ثم يذكر بعد ذلك أوزان الاسم الخماسي المجرد الخماسي المجرد فيقول فمع فعلل حوى فعلل لا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص كما فالاسم الخماسي المجرد ذكر له أربعة اوزان كل ما يخالف هذه الاوزان ويخرج عنها هو ان في زيادة أو نقص بالزيت أي الزيادة أو النقص ثم بعد ذلك يبدأ بالكلام عن الحروف الأصلية ووزنها والحروف الزائدة وضوابط زيادتها سيبدأ بالكلام على الحروف الأصلية وكيفية وزنها ويقول <تصفيق> والحرف إن يلزمت أصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت بي بضم فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقافف استقي وإن يكن زائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال أصلي واحكم بتأصيل حروف سمسمي ولحنه والخلف في كلام فذكر أن الأصل هو الذي يلدم ولا يحذف شيء من تصدبات الكلمه وأنك إذا أردت أن تزن الحروف الأخلية فإنك تزنها بثعل يعني بالثاء والعين واللام. وقوله في البيت السادس والعشرين في آخره اكتفي هذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ اكتفي اكتوفي مبني للمعلوم فعل ماض وقوله في اخر البيت السابع والعشرين وقال في فس تقي جاء في نسخه ابن هشام فس تقي لفتح التاء وعلى ذلك شرح الشاطبي ايضا كانه الذي في نسخته والتاء في فستق فيها اللغتان الضم فستق والفتح فستق، إلا أنه على دوائة المشهورة فستقي يكون في البيت عيب سناد التوجيه، لأن الشطر الأول مكتوب ب دقي، فالذي قبل قاف مفتوح، وعلى الروايه الثانية فستقي يسلم البيت من هذا العيب. وقوله في البيت الثامن والعشرين في نهايه الشطرين اقلي في أغلب النسخ ينتهيان بالله باللام المكسوره وجاء في نسخه ابن هشام بياء بعد اللام أصلهما وإن يكون زائد ضعف أصلي ثم خففت فصارت أصلي وقوله في البيت التاسع والعشرين والخلف في كلام الخلف أي الخلاف وهو في أغلب النسخ بالرفع والخلف فهو مبتدى وفي بعض النسخ والخلف فهو معطوف على قول تأصيل أن يحكم بتاصيل حروف سمسم وبالخلف في كلام ثم يتكلم بعد ذلك على الحروف الزائدة وضوابط زيادتها كيف نعرف ان هذا زائد أم ليس بزائد الحروب الزائده وضوابط زيادتها فيقول فالف اكثر من اصلين صاحب زائد بغير مين واليا كذا والواو ان لم يقعا كما هما في لؤلؤ ووعوعا وهكذا هبز وميم سبقا ثلاثه تاصيلها تحققا كذاك هبز اخر بعد الف أكثر من حرفين الصغار دف واللون في الآخر كالهمج وفي نحو غضب فر أخالة تفي والتاء في التنيف والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعه والهاء وقفا كلمة ولم ترى ولا في الإشارة المشتهرة وامنع بلا قيد انثبت إن لم تبين فجة كحظلة وامنع بلا قيد انثبت إن لم تبين فجة كحظلة وقوله في البيت الحادي والثلاثين في يؤن ووعوع اليؤيق قائر جارح يشبه الباشق والباشق هو الشين الشيء ووعوع فعل ماضي يقال ووعوع الذئب ونحوه ووعوعة إذا خوت وقوله في البيت الثالث ديما كذاك همز آخر كذا الذي في جميع النسخ وظاهر الشروح إلا شرح الشاخذين فجاء فيه كذاك همز آخر بالإضافة والمعنى واحد لا اله الا الله وفي البلد السادس والثلاثين يقول ابن مالك والهاء وقفا كلمه ولم تر واللام في الاشاره المشتهرة يقول ان الهاء في قوله لمى والها في لم ترى زائده وهي هاء السقف الذي تكلمنا عليها من قبل واللام في الاشاره المشتهره التي تدخل في نحو ذلك يقول زائده فقال ابن هشام في اوضح المثالك واما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء الزائده بنحو قلنا ولم صرح ولللام لذلك وتلك فمرذوظ لان كلا من هاء السكت ولا من بعد كلمه لراسها وليس جزءا من غيرها وكلامه صحيح والحرف الزائد ان تزيد حرفا بكلمه كان تاتي الى كتبه وتزيد فيها ألف نقول كاتب والألف زائدة لكن قلنا كتابي فلا نقول ان يا المتكلم زائده بل كتاب كلمة في المتكلمة المتكلم كلمة أخرى إلا ان من طبيعته الاتصال لأنه ضمن المتصل فهذه كلمة وهذه كلمة وكذلك هاء ها السكت هاء السكت ليس زيادة وإنما كلمة مستقلة حرف نؤتى به عند السكت حرف سكت فأنا نقول إنه زائد كثائب ثاني في ذهبت لا نقول من حرف زائد كلمة ذهب في الماضي والثاء كلمه مستقله حرف ثانيب فاكراده سليم وقوله في هذا البيت كلمة كلمة كم حرف ها كلمة. أربعة أحرف أربعة احرف أحرف احرف اربع كلمات امثلهما كلاهما كلمه وال والهاء وقفا كلمه أربعة احرف وهي اربع كلمات لان الكاف هذا حرف تمثيل ك واللام حرف جر والمين هي مال استرهامية ما يكون حذفة ألفها لأنها مسلوقة بلا مجر وهو اسم والها حرسفت فأربع كلمات ثلاثة سحرف واسم وفي هذا أنغج المكوذي فقال يقارئا ألي أل تبني مالكي وسالكا في أحسن المسالك في أي بيت جاء من كلامه لكم بديع شكل في انتظامه حروفه أربعة تضم وإن تشأ فقل ثلاث واسم وهو إذا نظرت فيه أجمع مركب من كلمات أربعة وصار بالتركيب بعد كلمة وقد ذكرت لفظه لتفهمه ذكر لفظه مشهد الأول بقوله وصار بالتركيب بعد كلمة فأجاب فأجابه كثيرون وممن أجابه الذي قال هذه جواهر منتظمه في السلك أم أزاهر مبتسمة في الغصن أم غرائس ملتزمه ام كلمات الغدت في كلمه حيث وقوله في البيت السابع والثلاثين ان لم تبين حجه وفي روايه وفي نسخ ان لم تبين حجته فتبين مبني المجهول وحجه النائب فاعل وتبين حجه تبين اي تتبين ثم حدثنا حدث اي كما سياتي في وحجه فاعل بهذا ننتهي من هذا الباب باب التصديق الذي سيذكر بعده فصلا يتبعه نبدا بالفصل نعم لا ارى المؤذن طيب هذا الفصل أقده رحمه الله ممتع تقيقة كثير طيب هذا الفصل أقده في خمسة أبيات وخصه جميعا بالكلام على مساله واحدة وهي الكلام على زيادة همزة الوصل فتم الباب فصل في زيادة همزة الوصل وفي بعض النسخ في زياده همز الوصل فقال للوصل همز سابق لا يثبت الا اذا ابتدي به تستثبت وهو لفعل الله نحتوى على أكثر من أربعة نحن جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامض وانفدا وفي اسم مستمد من ابن سمع وثنين واملئ وتأليك تبع ويمنهم زؤال الكذا ويبدل مدن في الاستفهام أو يسحل وقوله والأمر والمخزر منه في البيت الأربعين كذا في أكل النسخ وفي بعضها في والامر والمصدر وقوله في البيت الحادي والأربعين وفي اسم لست الست هو زبر الانسان من ذكر او انثى ولا يطلق على شيء اخر وقوله ابن هو ابن لبسه الميم لمبالغه وقوله وتانيث كذا في بعض النسخ بالرفع وجاء في بعض النسخ وتانيث بالجر والله اعلم نكمل ان شاء الله بعد الصلاه